الحمد لله والصلاة والسلام على سبيل الله في القاعدة الأصلية حتى ننتج منها بعدين نشهد الفحول إن شاء الله القاعدة التي نحن صديها اليوم الجهل مانع من التكريف قاعدة الجهل مانع من التكريف أصل هذه القاعدة مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عديد عندما أنزل الله جهد وعلاه فكلوا واشربوا حتى يتباين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر ثم أتموا الصيامة إلى الليل كان يأخذ بعقالين عقال أسود وعقال أبيض تحت الوسادة ويأكل ويشرب حتى يتباين له تفريق بين الخيط الأسود والخيط الأبيض طبعا المقصود بالبيض والسواد هنا ها سواد الليل وبيض الفاجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبره بذلك أو هو يأمن حتى يفرق بين الخيطين قال إنك عريض القفى يعني الوسادة هذا ما يصح أحد يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد السب أو ينتقص من قدر الصاحب حشاء صلى الله عليه وسلم ما كان فحشا ولا بذيئا لكن المعنى هنا كأنه يقول لو كانت الوسادة كما تقول يعني لو كان على حقيقتها فإذا الأسادة هذه أعرض ما تكون والقفى يكون أعرض ما يكون أن تحملوا هذه الوساد. بل هو سواد الليل وبياض النهار يعني هل هناك أسادة تغطي السماء هذا هو الكلام قال إنك عريض القفى إن أبصرت الخيطين لا بل هو سواد الليل وبياض النهار بل هو سواد الليل وبياض النهار وجه الدلالة من الحديث. هو أن النسلم لم يقل له أعد الصيام عليك قضاء هذا اليوم جهلا معنى قول الله جل كل وشبه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود جهلا معنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود فأكل وشرب حتى فرق بين العقالين فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اخضي يوم مكانه وجسما هو قد أكل بعد طلوع الفجر صحيح البعض النهار لا ينتشر سريعا إلا بعد صلاة الفجر وبعدها بمدة ويحبس الشروق فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اقضي يوما مكانه فهنا الجهل منعه من القضاء وقبل ما هو فيه فالجهل منعه من التكليف هذا هو أصل الحديث والحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته لأساء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل لي لم تصلي ارجع فصلي فانك لم تصلي هنا انا مسلم قال له ولم يقل له صلي ما فاتك من الصلوات ان رجل قال والذي نفسي بيدي يا الله ما احسن الا هذا انا ما احسن في الصلاه الا طريقه الصلاه ولا سوره الصلاه ولا هيئه الصلاه فقال له وسلم ارجع فصلي ولم يقل له صلي ما فاتك من الصلوات أن هذا. انا الصلوات من الصلوات. ايضا اعذر بالجهل هذا ما من الحديث والمرأة التي حمنا من التي جاءت للسلام وقالت إنما أسج سجة وكانت الدماء تسير منها فقال لها للسلام إنما ذاك عرق أو قال إنما هذا عرق وليس بحيضة هي حسبت أن هذا الدماء التي تسير منها على الحيض فامتنعت عن الصلاة فقال لها للسلام إن هذا عرق وليس بحيضة وبين لها للسلام أن تستسفر وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا أرادت الصلاة فهنا نفس المسلم أيضا لم يقل لها صلي ما امتنعت عنه أو ما امتعت الصلاة عنه قبل ذلك ما قال لها اقضي ما ترك من الصلاة لأن هذا ليس بحيط فهذه أيضا فيها دلالة وضحة جدا على أن نفس المسلم عضلها بالجهد والقرآن يعضد ذلك قال الله جعله ما كنا معاذبين حتى نبعث رسول ومعنى نبعث رسول أن تصل بلاغ الحجة بلاغ الحجة بل بلاغ الحج وبيان الحج وقلنا إذا, ك... إذا قلنا بأن العقل مناطي التكليف فلابد فيه من بلاغ وإدراك وعلم وقال الله جعل في علاء به ومن ومن بلغ إذا وجوبا لابد أن نقول ننتظر الأمر على البلاغ وقال الله جعل رسل المبشرين ومنذرين لألا يكون للناس عرضي حجة با. با. إذا قبل الرسل ما فيه قبل الرسل والحج معه لذلك الحديث أنه مسلك أربعة لهم الحج على الله يوم القيام منهم رجل من أهل الفترة رجل من أهل الفترة لم تبلغوا رسالة رسول ولذلك يقول ما أتاني رسولك ما أتته ولا بلغته حجة رسول لذلك عذر بالجهل فهو يختبر الغرض المقصود بأن الجهل مانع الجهل مانع من التكليف وهذه أدلة الكثيرة على ذلك لكن لا بد أن في بالنسبة بالعزب بالجهل بأننا أيضا نريد أن ندور مع القاعدة بأنه لو قلنا بالعذر بالجهل فإن هناك ما يمكن إدراكه وهناك ما لم يمكن إدراكه فما أمكن إدراكه فلا بد من إدراكه وما لم يمكن إدراكه فإننا نقول يسقط بالجهل وهذا موافق لما قاعدناه أمس في الفرق بين المنهيات وبين الوالبات من جهل أن طواف الإفاضة في الحج منه ركن من أركان الحج وسافر دون أن يطول طواف الإفاضة لا نقول بأن بجهله قد سقط عنه طواف الإفاظة صح حجه لا باتفاق الفقهاء حجه ما زال مرمونا معلقا بطواف الإفاظة والآله أنه يمكن إدراك إلى مماته يمكن إدراك ذلك نقول ما يمكن إدراكه لا يسقط يعظم بالجهل فلا يؤخر لكن هو الحكم أنه لا يسقط وكذلك لو صلى المرأة جامعها زوجها ولم تغتسف وصلت ويتالها ويقوم وسألت فنقول الآن اغتسل ثم صال عين الصلاة أما لو قال تعيشت ظهري على ذلك يجامعني ولا انزال فلا ارتسل وهذا كثير في المسلمين الآن يحسنون ذلك أسئلة كثير تأتي على هذا يجامعها الرجل أكسل فلم ينزل أو هي لم تنزل فلا تغتسل ما عندها الاقتصال إلا بالإنزال لقوله للسلام إنما الماء من الماء غاب عنهم قوله للسلام إذا التقى الختنان وجبة الغذب فهذه ان شقة نقول هذا لا يمكن إدراك لأن إدراكه سيحدث المشقة ورفع الحرج جاء به الدين والمشقة تجلب التيسير ما جعل لكم في الدين من الحرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه الملحوظة الأولى الملحوظة الثانية بأن الجهل الذي يتعلق به في الأفعال الذي يتعلق بها حقوق الآخرين ودب تأديته كم مرة سابقا ولا دعي لتفصيله عندنا مسألة أخيرة مهمة في هذا الباب قبل أن نختم والأسئلة إن شاء الله تكون بعد الصلاه هو ان الجهل بقدر العقوبه لا ينفي الحكم الجهل بقدر العقوبه لا ينفي العقوبه الجهل بقدر العقوبه هذه تنفعك جدا في مسألة الكفر او قطع اليد او الحدود ما معنى ذلك اذا تكلم الرجل بكلمة الكفر وما كان يحسب لها حسابا بانها تخرج من المله ما كان يعرف قدر العقوبه انها تخرج من المله فهذا ليس بعذر حتى نقول بأنه لا يأخذ بالملة يُعذر لأنه يجهل بأن هذا من الكفر هو يعلم أنه حرام لكن ما يعلم أنه يصل إلى الكفر ليس عذرا له والدلالة واضحة جدا على المنافقين أو من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا يعني عن أخوانهم هم أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء فلما جاء جبريم بالوحي للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقالوا وجاءوا يعتذرون فقال له محمد الله عليه وسلم عندما قالوا إنما هو حديث الركب فقال المسلم يتلوا الآيات قل أبو الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذوا قد كفرتم بعد إيمانكم هنا لا يدرون لها بال لا يدركون أنها تخرجوا من المل ومع ذلك قالوا والله إنما هو حديث الركب ويعلمون أن فيها الغيبة الغيبه محرمه فيها ذكرك اخاك بما يكره غيبه وهي محرمه يعلمون بالتحريم لكن ما يعلمون أن مداها انهم يخرجون من المله ومع ذلك لا عذر لهم ما عذرهم الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعتبر قد كفرتم بعد ايمانكم كذلك الذي يثبي الذي يثبي وما كان يعلم وكان ثيبا وما كان يعلم بأن عقوبه الزنا وهو ثيب الرجل الى الموت هذا لا يفيده ولا يعزره ولا يعفر بهذا الجهل فتقف العقوبة عنده لا لا بد أيضا أن يرجع من الموت والدلال على ذلك ماعز ماعز رضي الله عنه زنى وجاء الله سلم وقال طهرني يا رسول الله فقال عن نفسي أنه زنى فقال له لعلك قبلت لعلك ضممت لعلك لعلك استنكوه شرب خمرا تعرف ما الزنى حتى قال له بكلمة الزنى المصرحة تصريحا حتى يرد. فقال نعم فأخذه وأمر برجمه فلما رجموه مستته الحجارة قال والله قد خدعني قوم ما كنت أعلم أنه سيقتله ما كنت أعلم أنه سيقتله قالوا ارجع إلى رسوله السلام فارفع عمرك إليه قال غرني قومي والله غرني قوم فهرب منه فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال هل تركتمه يتوب الله عليه ليس هذا الشاهد لكن الشاهد أنه قال غرني قوم وهو لا يدري بأن السيد إذا زنه يرجم إلى الموت ومع ذلك لم يعذرهم سلم وأمر بإيش وأمر برجمه متى يعذره يعذره إن لم يعرف الزنة ولم يعرف أن الزنة حرام هذا العذر لكن علم أن الزنة حرام ولم يعلم مقدار العقوبة هذا العذر لا ينفي عنه العقوبة والحد هذه مسألة المهمة جدا في هذا الباب وهو أن الجهل نعم الجهل مانع للتكليف لكن له ضابط كما قينا هذه الضابط الأسئلة إن شاء الله تكون بعد الصلاة أقولوا قولي هذا أستغفض الله الرجل ورحمة الله عنك.